مثلكم فتأتون السحر وأنتم بصدود قال ربي عالم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاس وأحلام بل استراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأول ما من الطبلهم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 أكن المسرفين، لقد أنزل إليكم كتابا فيه ذكرهم، أَفَلَا تَعْقِلُونَ